امي توفت كلمات حمد الرشيد قالوا تنام وقلت وين انت يا النوم النوم عليا ما يلامس جفوني امي توفت وامتلى صدري هموم ودمعي صار صب مثل المزنني إليا تذكرتم يجلس ولا قوم كني صويب مرهقتها الطعوني والله ما أنسى ضحكة أمي ولا يوم ما دمت حيا شفها في عيوني قالوا تنا معي ما يلامس جفوني امي توفت وامتلأ صدري هموم والدمع الصا يصب مثل المزنوني المزنوني اشوفا فالحلم واقف مصدوم وجرس حياتي وشق قدومي وقل لي يوم ما اخترى الحلم غموم رحتي وخليتي حياتي تشجوني ادش في غرفتك والوجه ملطوم وغمض عيوني وصيح انقذوني بعدك كرهت البت وصبحت منجو عساها تهوني المتفرقنا ونا قلنا مجسوم والله الصبر نعالى حركوني يلا عسا وجهك من النار ما حبوب يوم اللي تما يا مطنط عيوني